قلوا الله جل وعلا في سورة التكوير وهي مكية إذا الشمس كورت الشمس هو هي الشمس المعلومة في دنيا الناس وكورت بمعنى مأخوذ من تكوير العمامة التي تلبس على الرأس وكورت لفه عليه فمعنى هذا أن الشمس يوم القيامة تكور ويلف جرمها ويجمع بعضها مع بعض ويترتب على هذا لف ضوئها وذهابه ثم يرمى بها فإذا معنى تكبيرها هنا أنها يجمع بعضها مع بعض تكور كما تكور العمامة وهذا يترتب عليه أن ضوءها وحرارتها تذهب وتزول ثم يرمى بها وهذا من آثار أو من أوصاف أو الأحوال التي تقع يوم القيامة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بحديث رواه الإمام أحمد من أحب أن يرى يوم القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء فطرت وإذا السماء شقت هذه الصور الثلاث تجلو لك ولنظرك يوم القيامة كأنك تنظر إليها نظر عيان وإذا النجوم انكدرت النجوم هي الكواكب قد خلقها الله جل وعلا لحكم كما بين في سورة الصافات أنها زينة وأنها يهتدى بها كما في سورة النحل وأنها يرمى بها الشياطين فهذه ثلاث حكم هي, غاية في هي الغاية في خلق النجوم وهذه النجوم مخلوقات من مخلوقات الله جل وعلا أما من ذهب إلى اقتباسي شعبة من النجوم وما يسمونه بالكهانة أو نوع من أنواع الكهانة فإن هذا نوع من أنواع السحر والكهانه التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من اقتبس شعبة من النجوم فقد تكحن أو سحر أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحاصل أن هذه النجوم تنكدر في هذا اليوم وانكدارها معناه انقضاضها وتحافتها كالطير إذا انكدر من السماء إلى الأرض أي أنه انقض وسقط عليها فهي تتناثر وتتساقط على الأرض وتمطر السماء نجومها كما أخبر أو كما أفاد بذلك حقا علماء التفسير وسيأتي أن البيان الواضح بأن معنى انكدرت أن من معانيه الانتحار وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت سبق معنا في صورة النبأ أن الجبال تسير بمعنى أنها تقلع عن أماكنها وترتفع في الهوى وتسير ترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب وهذه هي الغاية التي قبل الغاية الأخيرة وهي أنك تنظر إليها فلا ترى شيئا تراها سرابا كما قدمنا في سورة النبأ وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت العشار على الصحيح من أقوال المفسرين أنها هي العبل وإنما نص الله جل وعلا عليها لأنها أنفس الأموال عند العرب فخاطبهم رب العزة والجلال بما هو أنفس الأموال عندهم وهي التي تأخذ الحظ الأوفر من دنياهم إشارة إلى أن جميع أمور هذه الدنيا على نفاستها ينشغل الإنسان عنها في هذا اليوم ولا يهتم بها وتكون حينئذ ليست ذا بال عنده ومعنى أطلت بمعنى أنها تركت بلا راء وأهملت من لدن أصحابها لم يعد ينتفعون منها ولا يهتمون بها لانشغالهم بما هو أهم وهو ما رأوا من أحوال هذا اليوم ومن مبادئ أحواله وكما قلت العشار هي العبل سميت الواحدة عشرا لأنها قد حملت في بطونها أولادها ولها أشرة أشهر وهي أنفس الإبل هذه هذا الوصف من العبل هو أنفسها فالحاصل أن هذا اليوم حينئذ ينقطع الإنسان فيه عن الدنيا وعن الاهتمام بها وعن الانشغال بأحوالها لأنه قد رأى الأهوال وقد رأى هذا اليوم فهو في اهتمام بنفسه وبما يقدم عليه وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت الوحوش معروفة وإنما ويوحوش الدواب والحشر هنا قد يرد على معاني ليست بمتضادة يعني أنها تجمع أن الوحوش تجمع في هذا اليوم كما قال الله جل على عن نبيه داود والطير محشورة أي مجموعة كل له أواب وأيضا يأتي الحشر بمعنى بعثها قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبعث وأنه يقتص الشات الجمع من القرناء ثم يقال لها بعد الاختصاص كوني ترابا لهذا يقول الكافر متمنيا الحال التي يكون عليها الحيوان يا ليتني كنت ترابا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 الحقيقة أن البحار يردها في هذا اليوم أحوال فليس هناك أيضا اختلاف تراد وإنما اختلاف أحوال وقال بعض المفسرين إن تستيرها هنا بمعنى أنها تتهب نارا وتضطرم نارا معججة قد جاء في حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمر فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل هذه أن يجعل هذا الماء نارا كما أن أقوى عباد الله وجنود الله هو الجبال وأقوى منه النار وأقوى منها الماء والله سبحانه وتعالى بقدرته العظيمة يجعل هذا العنصر المائي نارا متعججة قال بعضهم إن المراد وهذا هو المراد أو الظاهر في قوله تعالى في سورة الطور والبحر المستور وقد يريد. في لغة العرب بمعنى الانتلاء بمعنى أن البحار ينفتح بعضها على بعض ويفتلط أذبها بمالحها ومالحها بأذبها فتكون بحرا واحدا ثم قد يحصل حينئذ التسير لهذا البحر كما أنه بعد ذلك يحصل لها الذهاب وأنها تكون يابسة كما أشار إليه بعض المفسرين الحاصل أن هذه البحار تخت... تتغير عن حالها التي هي عليها في الدنيا إلى الحال التي أشار إليها الله جل وعلا وإي النفوس زوجت معنى النفوس زوجت ويصح على عدة معاني أن كل إنسان يحشر في هذا اليوم كما يحشر إلى النار مع قرينه وفي سورة الصافات ما يؤيد هذا احشر الذين ظلموا وأزواجهم ليس معنى أزواجهم أزواجهم في الدنيا لكن أشكالهم وأصنافهم فالكافر مع الكافر والعاصي مع العاصي والمؤمن مع المؤمن وهكذا وأيضا يصف أن يكون المراد أن النفوس تزوج بما أعد الله أن النفوس المؤمنة الموحدة تزوج في هذا اليوم أي أن مآلها ما إلى الجنة وتزوج حينئذ الحور العين فكل هذه المعاني معاني صحيحة وإذا الموؤودة سئلت الموؤودة هي البنت التي كان كفار قريش تقتلونها وهي صغيرة مخاف... إما مخافة العار وإما مخافة أن تأكل معه قد بيّن الله جل وعلا أحوالهم مع الأنثى في آيات كثيرة وأن أحدهم إذا بشر بالأنثى ول وجهه مسودا وهو يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيدسه في التراب أيد أو يدسه أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا سأما يحكمه نسب إلى عمر رضي الله عنه أنه قال أضحك من واحدة وأبكي من أخرى أضحك من إنني كنت أعبط لي أبيطا من التمر على هيئة صنم فأعبده فإذا احتجت إلى الأكل أكلت منه فهذه تضحكني وأبكي حينما أتذكر ابنتي وأنا أحفر قبرها وهي تنفر التراب عن لحيتي وتزيله عن لحيتي فهؤلاء الأقوام لم يستعملوا عقولهم كما لم يستعملوها في الاستفادة والانتفاء من هذه الدعوة المحمدية الهادية إلى كل خير في الدنيا وفي الآخرة لهذا نعى الله عليهم أنهم في حال الصم البكم الذين لا يعقلون لأنهم لم ينتفعوا بحواسهم فهذا أيضا من هذه الموؤودة تسأل ليست تسأل لأنها أجرمت وما جاء في الأحاديث من أن الوائد والمؤود في النار هذه أحاديث ليست بصحيحة كما وردت بعض الأحاديث المنسوبة إلى النسلم ويكذب في أولاد الزنا لأن هؤلاء ليس لهم ذنب وإنما الذنب والإثم على غيرهم سؤال الموعودة هنا إنما هو سؤال تقريع وتوبيخ للقاتل وكأنه لا يستحق أن يخاطب حتى بالسؤال عن جرمه فسئلت الموعودة سؤال تقرير له وبالإضافة إلى ذلك توبيخ وتقريع بأي ذنب قتلت المراد هنا؟ السؤال النفي أنه ليس لها ذنب حينما قتلت على هذه, أو على هذه الصفة التي اتخذها كفار قريش وإذا الصحف نشرت المراد بالصحف هنا الصحف التي تكتب فيها الأعمال ينشر لكل إنسان صحيفته فيرى ما فيها من خير وما فيها من شر وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا والى السماء كفطت هذه من أحوال السماء في يوم القيامة وبعنى الكشت هو قلع الشيء وهو ملتزق بغيره كما تقلع مثلا لزقة على جسمك في جرح ماء فحينما تكشطها فهذا هو الكشت والمراد أن السماء في هذا اليوم تقلع عن مكانها ويزول سقفها كما يزول سقف البيت هذا معنى الكشت بمعنى أنها تقلأ تذهب على مكانها كما أخبر الله جل وعلا في آيات أخرى وثم تأتي حينئذ النهاية التي يؤول هذا اليوم إليها وهي إما إلى جحيم وإما إلى نار إذا الجحيم سعرت معنى أنها أوقدت أشد ما توقد النار من جراء غضب الله جل وعلا في هذا اليوم على عباده الذين أصوا رسله والذين أشركوا به وإذا الجحيم سعرت للطغاة ولمن أراد الله شاء الله أن يدخلها من عصاة الموحدين الذين لا يخلدون فيها وإذا الجنة أزلفت أي قربت وأدنيت لمن؟ لأهل التوحيد الذين أطاعوا الله جل وعلا وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتنبوا عما نهى عنه وزجر حينئذ في هذا اليوم وبعد أن يرى كل, كل قوم معا لهم حينئذ تألم كل نفس ما أحضرت أي ما قدمت من خير وسر يوم تجد كل نفس ما أملت من خير محضرا وما أملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا فلا أقسم بالخنس النفي هنا ما يذكر في كتب التفسير من أن اللام زائدة هذا ليس من الأدب مع كتاب الله جل وعلا بل هذا أسلوب من أسالب اللغة يأتي على شكل اللغض نفي يأتي على شكل النفي لكن, لكن المراد به والمقصود هو الإثبات ومعنى أقسم الجوار الكنس والخنس الجوار الكنس هذه الأوصاف الثلاثة الخنوسة وكونها جارية والكنوسة هذه هي للكواكب وهل هي للكواكب جميعها أم أنها لخمسة منها وهي المريخ وزهرة وأطارد وبقية الكواكب التي مع مجموعة الشمس لعل الأقرب أنها عموم الكواكب وهذه الأوصاف بمعنى الخنس من خنسة إذا تأخر لأنها تتأخر تحت ضوء الشمس فحينئذ تتأخر في الرؤية فلا ترى في النهار قد يراها حاد البصر لكن المعنى للغالب بمعنى أنها تتأخر وتتراجع فما فسميت خنس من تسمية بقر الوحش خنسا كنسا لأنها إذا رأت الإنسان تأخرت وتراجعت وكنست إلى مأواها فهو هذه التسمية جاءت من هذا الأمر الجواري أنها تجري في مجرى الشمس ومجرى القمر الكنس أنها تكنس في الغروب أو أنها تكنس بمعنى إذا خرجت أو برزت في الليل تكنس حال غروبها فهذا هو إذن المعنى الإجمالي لها أنها هي الكواكب قد قدمنا آنفا أن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته أما العبد إنه لا يجز له أن يقسم بأي مخلوق من المخلوقات ولو كان هذا المخلوق محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءت الأحاديث وأوردنا شيئا منها فيما سبق والليل إذا عسعس عسعس في اللغة يرد بمعنيين أدبر وأقبل وهذا يأتي أن اللغة تستعمل في معنيين ولا يكون هناك إشكال كالقر يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر فحينئذ يختلف المفسرون لاختلاف الدلالة اللغوية أو لكون هذا اللفظ فيه اشتراك معنوي فحينئذ قال بعضهم أن أسأس هنا بمعنى أدبر والليل إذا أدبر وقال بعضهم إن المعنى هنا إذا أقبل والليل إذا أقبل لكن اللفظ إذا كان له معنى مشترك كالعين مثلا العين تطلق على العين الباصرة العين الإنسان وتطلق على الذهب وتطلق على أشياء أخرى لكن في اللفظ أو حينما يطلق الإنسان لفظا يريد العين فكيف نؤين إحدى هذه المشتركات نؤينه من السياق فلما قال الله جل وعلا بعد هذه الآية الصبح إذا تنفس علمنا أن المراد إذا أدبر لأن الليل إذا أدبر يأتي بعده الصبح ومعنى إذا تنفس أي إذا انشق وانفلق لهذا قال الله جل وعلا فالق الإصباح فمعنى تنفسه هنا أي انشقاقه وانفلاقه وظهور ضوءه جواب القسم قوله تعالى إنه لقول رسول كريم أي إن هذا القرآن الذي تقرأه يا محمد على هؤلاء الأقوام ليس من السحر أو من الكهانة أو من قول البشر كما تعدت أقوالهم فيه إنما هو قول رسول كريم ومعنى قول رسول كريم الرسول هنا هو جبريل كريم عند ربه وليس المراد أنه هو قوله حقيقة وإنما هو يأتي به من عند الله جل وعلا فيلقيه على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فهو كلام رب العالمين وهي العقيدة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدع وإليه يعود ف هذا الوحيد جبريل إنما هو مرسل يأتي بالرسالة والسفارة بين الله جل وعلا وبين رسله والوحي الذي يأتي به هو هذا القرآن ألا محمد صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم ضيقوة أي أنه قوي في بدنه قوي في تبليغه قوي في أمانته كما قال الله جل وعلا في سورة النجم علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى لقوة عند ذي العرش أي عند ربه جل وعلا هذه الآية أيضا من الآيات التي تدل على ظلال أهل البدع حينما أنكروا الاستوى على العرش وهذا معلوم في أقايد أهل السنة والجماعة عند للأرش مكين أي أنه ممكن هو صاحب قدرة ومكانة عند ربه جل وعلا وعند ملائكته مطاع أي أنه ذو طاءة عند الملائكة لأنه كبيرهم وذو شأن فيهم كما أنه يشأن عند ربه جل وعلا ثم أمين أي من أوصافه أيضا أنه ذو أمانة على الوحي الذي يأتي به إلى رسل الله عليهم الصلوات وأفضل السلام وما صاحبكم بمجنون شرع رب العزة والجلال يخاطب كفار قريش وينبههم إلى أن يرجعوا إلى عقولهم محمد ألستم تعرفونه هل هو أجنبي عنكم هو صاحب لكم هو منكم ولهذا قال ما صاحبكم بهذا اللفظ لفظ الصحبه تذكيرا إلى أنه ليس بجديد عنكم بل هو تعرفون مولده ونشأته وأمانته وصدقه وكان ذو محبة لديكم حتى جاء الوحي فانقلب فانقلب فانقلبتم على عقابكم في حقه صلى الله عليه وسلم وما صاحبكم بمجنون أي هو ذو عقل وما يأتي به إنما هو من ربه عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين أي ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل فالضمير إلى جبريل أي رأى محمد جبريل بالأفق المبين الأفق هنا هو الأفق أفق السماء جهة المشرق قيل جهة المغرب ولكن لألا الصحيح جهة المغرب هو في مكة وهذه هي الرؤيا الأولى التي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها لأنه رآه مرتين على, خلق على خلقته التي رآه التي هي عليها مرة في مكة وهذه المراد في هذه الصورة ومر أخرى عند سدرة المنتحى كما قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهذه الرؤية رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وله ست مئة جناح وقد سد الأهق لعظم خلقه عليه السلام ولقد رآه بالأهق المبين وما هو على الغيب بظنه ما هو أي محمد عليه الصلاة والسلام وإصفه أن يكون جبريل أيضا ومعنى بالضليل بالضاد أي ببخيل من الظنة وهي البخل أما من الضاد فهي الاتهام ولهذا قال النبي سلم في الحديث أرشد إلى أنه لا تقبل شهادة ذي ظنة أي ذي تهمة فمحمد عليه الصلاة والسلام ليس, بتهمة ليس بذي تهمة فيما يبلغ عن ربه عز وجل وأيضا ليس ببخيل في نشر دعوة الدعوة التي أمر بنشرها ولهذا قال الله عنه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فبلغ الرسالة كاملة لم ينقص منها شيئا وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام وما هو بقول شيطان رجيم أي القرآن أو وهو القول الذي يلقيه محمد عليه الصلاة والسلام ليس بقول شيطان رجيم كما قلتم وكما في تعدد أقوالكم عن هذا القرآن وعن محمد صلى الله عليه وسلم فأين تذهبون هذه إشارة وتلطف من المولى جل وعلا على جهة الاستفهام أين طريقكم أين تتركون هذا الهدى الذي استبان لكم نصح صاحبه واستبان لكم من هو في منشئه ما فهو هو صاحب لكم تألفونه ولم يكن اجنبيا لم يكن اجنبيا عنكم وإنما جاء لكم رجل منكم وجاء لكم بهدى وبقران يتلى عليكم وتحداكم الله به ولم تستطيعوا فحينئذ أين تذهبون عن الطريق السليم إلى الطريق المعوج إن هو أي القرآن إلا ذكر للعالمين أي موعظة لجميع العالمين ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني ولم يؤمن به إلا دخل النار فكل مخلوق جاء بعد بئثة النبي عليه الصلاة والسلام وقامت عليه حجة البلاغ ولم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو إلى النار لا يقبل منه صرف ولا عدل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة ولهذا جميع البشر في كل أصر ومكان بعد باثته عليه الصلاة والسلام ينقسمون إلى قسمين أمة إجابة وأمة دعوة أمة الإجابة هو من دخل في دين الله في دين محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة هي الأمة التي يجب أن تدعى إلى هذا الإسلام ويجب عليها أن تؤمن به لمن شاء منكم أن يستقي كان أبو جهل يقول نحن سمعنا منك محمد إن شئنا أطعناك وإن شئنا عصيناك فالخيرة لنا الله جل وعلا يقول إن هذا الذكر وهذه الموعظة هي في العصل أنها موعظة للجميع من شاء يؤمن ومن شاء فليكفر لأن الحجة والبلاغ قد قاما وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين هذه الآية تثبت أن العبد له مشيئة لهذا لا حجة للعاصي في بالقضى والقدر لا حجة له أن يكفر فيقول إن كل شيء بقضاء الله وقدره كل شيء يعمله العادم فهو من خلق الله ولا شك والله خلقكم وما تعملوه وكل مشيئة لبني آدم فهي من خاضعة لمشيئة الله خاضعة لمشيئة الله ولهذا الإنسان مخير ومسير مخير من جهة ومسير من جهة مسير في خلقه أن الله خلق على هذه الصورة مسير في دمه أن دمه يسير في عروقه لأنه لا قدرة له على تغير ذلك وهكذا مسير فيما قدر الله له لكنه مخير أيضا إلى أن يقال هذا طريق الخير وهذا طريق الشر كما أن يقول هذه النار وهذه هذا هو الماء فتجد أنه يذهب ب... بأقله وبإرادته وب... ب... وإلى هذا الماء مثلا ولهذا من احتج بالقضى والقدر على المآصي فاحتجاجه مردود عليه لأن القضى والقدر لا يحتج به في المصائب وإنما لا يحتج به في المآيب وإنما يحتج به في المصائب هي مصيبة وقدرها الله عليك لكنها ليست لحجة لك لأنها معيبة ولهذا جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه أو إلى أحد الصحابة فقال سرقت بقضاء الله وقدره فقال نحن نقطع يدك بقضاء الله وقدره فالحاصل أن الله جل وعلا بين طريق الخير على ألسنة رسله وبينه في كتابه فليس لأحد حجة في أن يقول إنني مقدر علي